يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يئذن لكم إلى طعام من غيرنا ضرير إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث